and no.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 129-وأنتم <تصفيق> تعملون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 ويبلغونها عوجوهُم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا لبس ماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم السلام عليكم لم يدخلوها وهم يقمعون وإذا صرف أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما نَعَنكم جَمْعكم وَما كُنتم تَستَكْبِرون أَها الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله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 فاليوم نسأهم كما نسولق أيومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدوء ورحمة هدوء ورحمة لقوم يؤمنون